119. من الكتاب لدينا لعلي حكيم 110. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين 111. وكم ارسلنا من نبي إن في وَمَا يَاتِيهِمْ مِّن نَّبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشَى وَمَضَى مَثَلُ الَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالنَّعِمَىٰ تَرْكَبُونَ لتستووا, لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ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 إِنَّ لِلْسَانِ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُم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 119. ومنكت الذين هم عند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون 110. وقالوا مَا شاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم 126. أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به بل قالوا إنا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 إِلَّا قَال مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنَا بَأَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارٍ مُقْتَدِ قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر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 بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَأَن يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ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 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا آخِرَتُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يُعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإَِّهُم لا يَصُّونَهُ أَنِ السَّبِيلِ وَيَحسِبونَ أَهُم مُهدَدُون حتىََّائِذَ جَأَانَ قَالَ يَا لَتَبَيْنِ وَبَنَكَ بُعْدَ الْ المَشْر 119. فبيس القرين 110. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون 111. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين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 مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَثَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ نَوَجَا مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ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 وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ فَقَالُوا أَنَّاهُ خَيْرٌ لَّمَهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إنه إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نديم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون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 الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ نُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ أَنْهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وفيها ما تستهيه لأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةُ وَ كَثَِةُم مِهَا تَكُلون إِمُجرِمينَ فِي عَذابِجَهًَا مَخَانِدُ لاَا يُفَتَّ عَُّم وَهُمْ فِي مُ بِلِسُون وَماَا ظَلَ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 اما برموا امرا فانهم مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد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 وَهُوَ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 112. وتبارك الذي له ملك وَمَا والأرض وما بينهما وعنده 124. وإليه ترجعون 125. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون مَنْ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 119. فأنا يوفكون 110. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 111. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف